「そ ل そろ」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 لنجعلها لكم تذكرت وتعيها اذن واعيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه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 خ ذ و ه ف غ ل و ه ثم ا ل ج ح ي م ص ل و ه ثم ف ي س ل س ل ة ذ ر ع ه ا ذراعا سبعون س ف ل ك و ه إنه ك ا ن ل ا يؤمن ب ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م موسوعه النابلسي حميم ولا طعام ن للعلوم ي الاسلاميه ط